Book 2 7 djetë e 7 7 7 7 7 Të argumentosh dička 3 Juallilu shejën rëkëm thalatë Juallilu shejën thalatë اهاني <تصفيق> طورتن لماذا لا تأكل الكعك لماذا لا تأكل الكعك مضوهد تبيه نغا بيشا لأنه يجب أن انقص وزني لأنه يجب أن أنقص وزني اونا نق اهاني طورتن سبس دوا ت بيه نغا بيشا لا آكل الكعك لأنه يجب أن أنقص وزني لا آكل الكعك لأنه يجب أن أنقص وزني بس نوك اي بيني بيرا؟ لماذا لا تشربو النبيذ لماذا لا تشربو النبيذ <تصفيق> اون يجب أن أقود السيارة لانه يجب ان اقود السياره نوك اي بي ي مكي لن أشر الخمر لأننه يجب علي السيااق لم أشرب أن بيد لاه يجب أن أقود السيارة وك أبي كاف لماذا لم تشرب القهوة لماذا لم تشرب القهوة أشت إي لأنها باردة لأنها باردة لا أشرب القهوة لأنها باردة لا أشرب القهوة لأنها باردة. pse لماذا لا تشرب الشاي؟ لماذا لا تشرب الشاي؟ nok kam لا, لا يوجد سكر. لا يوجد سكر. nok سبسا نك كم شش لا أشرب الشاي لأنه لا يوجد سكر لا أشرب الشي لأنه لايوجد سكر سااء نك إهان سو؟ لماذا لا تشرب الحساء؟ لماذا لا تشرب الحساء؟ نك اكم برسي لم أطلبه لم أطلبه نك اها سب نك أكام برسي لم أشررب الحساء لأنني لم أطلبه لم أشررب الحساء لا لأنني لم أطلبه Ne uk e hani mishi? Limaza la ta'kul al-lahm? Limaza la ta'kul al-lahm? Ana yam vegetarian. Ana nabati. Ana nabati. Nuk e ha sabse vegetarian. لا آكل اللحم لأنني نباتي لا آكل اللحمة لأنني نباتي.